لََّ سَمت بِمَكرِهَِّ أَسَلَت إلَيْهَِّ وَأَعتَدَت لََّ مُتَّكَاء تَكَأْنُ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وَاعْتَرَضَتْ لَهُمْ مُتَكَأْنُ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُم وَقُلنا حاشَ للهِ ما هَذا بَشَرٌ فَرَمَاهُ وَأَيْنَ هُمُ أَذْهَبناهُ وَقَطَّعنا وَقُلْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ مَا آذَى بِشَرًا وَقُلْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ مَا آذَى بِشَرًّا إِنْ هذا إلا ملك كريم ذالكن الذي لمتني فيه قالت ذلكن الذي لمتني فيه ولقد راودته عنف هي فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين اورقد وهو عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما السجن احب الي مما يدعونني اليه السجن احب الي مما يدعونني اليه وايلى تَصِف عَن كَيدَهُ أَصبُوا إلَيهَّ وَأَكُم مِنَجَهِلين وَإَِّ تَصْْرِت عَنْ كَيدَهُ أأَصبُوا فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه ثيين فتيان يقول احدهما انني اراني اعصر خمرا ودخل معه ثيين فتيان يقول احدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُزْقُونَهُ إِلَّا نَبَّ وكما بتاويله قبل ان ياتيكما ولنا ييقنا فاعمت ذكونه الا نبداكما بتاويله كل مما علمني رب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 هم كافرون